ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوى آمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوى آمنوا ثم متقوى آمنوا ثم متقوى أحسنوا والله يحب المحسنين.